يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله يا أمين الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله ترجع بحكم دينايا اسمك حروفا من الاذا حمايه آية يا روح ياسين وايه الولايه يا جننا والساره وردها, وردها ونحب علب حبه وردها قابل اللي صدانا وردنا يا الله يا مين الله يا رسول الله, الله يا حبيب الله الله يا الله يا أمين الله الكون الغامره سعاده سعاده سرقتي من براوجياده انت بعد الله تشهد الشهاده لك الاصفى نغمه العباده باسمك يا رب جايب عالمنا عالمنا من دشرا يا نايلنا عالمنا نازل من العطر عالمنا عالمنا عالمنا يا رسول الله الله يا حبيب يا سفي الله يا مين الله اول العتره يبتدي بمحمد. محمد. العتر ومركز محمد محمد هو وسط محمد هو اخر المنتبر محمد خلي يا ربي على النبي محمد كل الامان بيقوب على قدنا قدنا تنحل في الله يا امين يا سيدنا الله ام في الله يا هذا مؤسس الحضارة اللي الليل ودمرنا اغرى اخذوا علما من باب المنا امي بالشارة حياه العاليه صلاله صلاله كل متدل الحق صلاله صلاله ساق المواظ من سناله Ya Allah ya Amin Allah ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Safi Allah